من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أضدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثت بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النهار ثم أما بعد إخوتي الكرام ما زلنا مع صورة الرعب نسأل الله هذا شعلا أن يستلنا إتمامها ونسأل الله أن يستلنا إتمام هذا الكتاب فهو من من أولويات الهدف الذي نعيش له هو تفسير كتاب الله دالة فعلاء والعقل عن عن الله مراد الله في كتابه وهذا يعني تتبع الكتاب للوصول إلى الخيرية التامة الكاملة في قول ابن, ابن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاء خيركم من تعلم القرآن وعلمه لذلك علماءنا يقولون الخيرية هذه الكاملة منوطة ليست منوطة بحفظ الحروف بل هي الحفظ الحروف والعمل بالحدود والإدخان في ذلك مع التلاوة أهناء الليل وأتراف وأتراف النهار وذلك فضل الله يتيه ما يشاء نسأل الله للفعلاء أن يجعلنا ممن يهتم بكتابه حياكم الله جميعا وعليكم السلام وبركاته أرفع الله مقامكم ويسهر عليكم أمركم كم أعوذتني يعني الـ يعني أن أتلمس منكم العذر وأيضا يعني التمثل الوزر وايضا التمثل الدعاء فشامحوني إن كنت قد قصرت لأن الأوقات تعلمون وأنا والله أسترهم همتي من همتكم وأنتم أهل خيس وفضل ولكم ما لكم من السبق وأيضا السبات والمشابرة على الطرق فنسأل الله أن يدعنا أعلم الناس بكتابه وأعلم الناس بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأدخل الناس عملا وأبادة وصلاحا وإصلاحا ونشر للسن بين الناس ونسأل الله أن يغفل لنا الزلات والسقطات والهنات وما أكسب ذلك منا لكننا نطمع في كريم يعلم أننا مذنبون وأننا نستغفر إذا أذنبنا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم تذنب ولذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفروا لهم استغفروا الله. استغفر الله وصلنا في قول الله جل في علاء قال لهم معاقبات بين يديهم ومن خلفهم يحصدون امر الله ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم وقفنا عند قوله ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم وتكلمنا على عموم اللفظ وايضا بينا الكلام على العلماء العالم الربانيين الذي منح الله دله في العلم بالله والعلم عن الله دله هذا هذا وانزل هذا وان اصيب يعني حدثت منه التجاوزات او التعدي فإنه صراعا ما يرجع إلى ربي لا لا شعره لكنه لا يمكن أن يقع بالتغيير الذي الذي يمكن نقول بأنه السبب الرئيس في السلب هذه النعائم لما؟ لأننا عندنا محكمات بأن الله إذا اصطفى من العبادة عالما وجعله من علماء الأمة لا يسلب منه هذه النعمة المحكم في قول النبي السلام أن الله لا يقبض العلم انتزعا ينتزعه من سدور العلماء ولكن يقبض العلم بقبل العلماء لذلك لما قال المقيل بن عباس وسئل عن ذهاب العلم قال عجبتني هذه الكلمات شيخ أحمد واد أحسن الله إليك أنا أعزتني رؤياك والسير معك نسأل الله أن يحفظك وأن بك وان يستعملك لرضوانه ونسأل الله أن يبارك فيك وفي الإخوة جميعا والسلام على سعيد أيضا على الإخوة جميعا نسأل الله أن يتم علينا عليكم النعمة وان يجعلنا من أتقائه من النار وأن ينفع بنا وبكم وأن يثبت الخير لنا ولكم وأن يجعلنا من الذين قال فيه من أسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوب للغرباء عليكم السلام عليكم نقول بأن العالم العالم لا, لا يصاب بالتغيير الذي يكون سببا في السلب سلب هذه النعالم للمحكم الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل علم امتزاعا يمتزاع صدور العلماء وأيضا بقول ابن عباس رضي الله عنه رضاه سألتم عن ذهاب العلماء ذهاب العلماء هكذا يعني بموت العلماء عندما كان على قبل زيت النسابة رضي الله عنه وارضاه قلنا أيضا في المسألة بأن العلماء قسمان عالم طلب العلم للدنيا وعالم طلب العلم للآخرة أما العالم الذي طلب العلم للدنيا فهذا ليس بعالم ابتداء هو ليس بعالم, ليس بعالم إلا أن يصطح الله نوايا لقول ابن عين طلبنا علم غير لا فأبى إلا أن يكون لله جل في علا ولذلك الثوري قال هذا العلم شريف من أراد به الدنيا أخذها ومن أراد به الآخرة أخذها والعالم الاخر هو العالم الذي الذي تعلم ليتعبد لله دل في علاه ولينشر ذلك بين الناس وليعلم الناس وليكون من الذين قد اصطفاهم الله وعلى وسط بينه وبين, وبين الناس هذا العالم لا يسلب هذا العالم الذي وصفه كما قلنا هكذا لا يسلب وأيضا لا ندعي له عصمة فقد يزل فقد يخطئ فقد يعصي فقد يتعدى فقد يكون ممن قد وقع فيه الخطايا والرزايا وهذا مكتوب على كل ابن آدم لقوله السلام كل ابن آدم خطاء خطاء فعال وايضا في قولنا السلام لا لم تذنبوا الله بكم ولا اتبع قوم يذنبونها فيستغفرون فغفر في لهم فهذا بالنسبه للتقسيم الذي قسمناه أمس بقي لنا الرد على بعض الشبهات التي يتمسك بها من قال لا ممكن أيضا أن يسلب من كان بهذا الوصف قلنا كيف قالوا الفتنه تموج كنوج البحر فتاخذ بالجميع قلنا نعم ولكن العالم محفوظ بالعاية الله وعنايته قال الله ذلك لفعلاء من عاد لي وليا فقد آثنتوه بالحرب وما تقرب إليه عبدي بأحبي إليا مما افترضتوه عليه ولازال عبدي يتقرب إليه بنوافع حتى أحبه وأعظم النوافع على الإطلاق هو طلب العلم كما قال الشافعي فإن, فإن أن طلب العلم أفضل العبادات على الإطلاق أفضل على الإطلاق هو طلب, طلب العلم وهو أفضل النوافع على الإطلاق وقد يكون فرض كفاية كما قلنا فليكون قد يكون فرض عين لان طالب العلم الذي صار على الطرب على الطلب على الدربي هذا لا يجوزه التقاعس ولا التراجع لا يجوز يئس ذلك صار فرض عين عليه لقول النبي صلى من تعلم الرمي ثم تركه فريسة منه فاذا اذا نقول بأن طالب العلم الذي الذي طلب علم الله ولا هذا لا يسلب ولا ندعو على اسم له بل له الزلات والسقطات والهنات لكن يوفق يوفق الله تعالى يوفقه إلى سرعة الفيئة والتوبة والأوبة وأيضا ان الله تعالى يحفظه من أن يكون من يقع في من يأتي بالأسباب السالبة للنعام وتراه كثير الشكر كثير الذكر وهذه هي مادة الحفظ له هذه مادة الحفظ, الحفظ العمل له يبقى لنا حديث ثلاثة أول تصعر, تصعر منه النار ثلاثة قال من منها عالم فكيف الاجابه عن هذا يعني هذه شوفهم يتمسك بها اقول طب كيف في من هذا الذي قال في وسلم او من طهر الرب 3 كيف الاجابه عن على خاص بالطلب دخل الرياء عليه وكب نعم منتاز ممتاز ممتاز ممتاز الحق خلينا نتكلم بحق بان هذا ليس بعالم وكما قلنا سيكون عالم طلبه الدنيا لماذا لانه دخل الرياء في قلبه والحديث سياق كله على المرائين الثلاثه نفر كلهم في الرياء تصدق تصدقت ليقال, ليقال متصدق وقد قيل قال تلي يقال شجاع وقد قيل يعني هذه وان كانت فاننا نقول ندعو العلمي في هذا الباب ينظر فيه لن تريد اعتذر لن ترد من طلب العلم لله جل, جل فعلاء لن ترده في, في أول أمره أو في آخر أمره إلا على خير وإن الله إذا حب عبداً عسله قال وما عسله يا رسول الله قال وفقه العمل الخير فقبض عليه ولن ترد أحداً طلب الدنيا بعلمه فلن ترده أولاً لن تريد علماً يعني لا يوصف بالعلم لن ترده متقناً ولن ترده علماً إلا ناقلاً والأمر الثاني يظهر عليه بانه لا يعمل الدين بحال من الاحوال بانه لا يعمل الدين بحال من الأحوال ف... فإذا في قول الله عليه وسلم اول من صار من النار ثلاثه عالم اما نقول عالم يعني هو من حمل العلم من اجل الدنيا وما طلبه لله دل جل... في علافه في حقيقته انه ليس بعالم في حقيقته ولو تتبعت اثر ذلك لن تجد منه الخير الذي الذي ينتشر بين الناس لن تجد له خيرا ولن تجد له بركة في علمه الذي الذي يحمله فلا يكون علما الوصف المنطبق على العالم الذي كتب الله له القبول وكتب الله له ب SQL برقة في علمه بأن ينتفع الناس بعلمه وهو ينتفع به أيضا فهذا العالم الذي نتكلم عنه وهذا الذي لا يمكن سلب النعمة منه بحكم الأحوال أما هذا الذي لا بركة له فيما يحمل فهذا ليس بعالم ممكن يكون حامل نعم ليس ليس بعالم ويكون هذا الحديث على ذلك عالم جاءت على على حمله للعلم وليس والعالم الحقيقي الذي قلنا عنه بأنه لا يسلب هذه النعمة والله تعالى أعلى وعلم قال له معاقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له قال وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له هنا وإذا أراد الإرادة هنا إرادتان إرادة الله إرادتان iR凹نية وإرادة شرائية إرادة كونية وإرادة شرائية هذه من الإرادة الكونية اذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له لما قال فلا مرد له هذه هي العلامة على أن المرد فيها الإرادة الكونية الإرادة الكونية لها ضابطان وهذا طبعا تكرار لطلبة العلم والتكرار معه الاستقرار الضابط الأول بأنها على العموم الضابط الأول بأنها على العموم يعني تعم في يحبه الله وما لا يحب الله يعني وإذا أراد الله بقوم سوءا هذا لا يحبه الله جل لكنه قدره وما قدرهُ الله جل شعلا إلا, إلا لعلة إلا لحكمة عظيمة فالأول هو عام فيما يحبه الله وما لا يحبّه الله والثاني أنه أنه يقع لا محاله الضابط الثاني يقع لا محاله وهما ضابطان متوفران الان بانه فيما لا يحب الله ولا يرضى عنه نازل في العموم اذا اراد الله بقوم سوءا والثاني بانه وقع لا محاله وقع وقع لا محاله ما أعراض الشرعية فضابطها أنها تكون خاصة فيما يحبه الله ذا لفعلها يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وهي قد تقع وقد لا تقع قد تقع وقد وقد لا تقع فالكونية مثل قول إنما, إنما قولنا شيء أرادناه أن نقول له كن فاكون وأيضا في قولي إذا أرادنا أنه لك قرية أمرنا مترفيها ففاسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرها وقد تكون أيضا بإرادة شرعية وقد تكون أيضا بإرادة الشرعية نعم فقد قال علماء وإلى أراد الله بقوم سوءا العذاب العذاب الذي يقع عليهم كما عذب الله وعلى أهل بدر بعذاب عظيم وبعث الملائكة فقتلوهم او بما أصابهم من الدخان من الفقر الشديد عندما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال الله مسينين كسينين يوسف افشروا ما من قرية ما من أمة ما من أحد عاد ربه جل فعلاء بالجلاء وحارب دين الله جل فعلاء وكانت عدواته ظاهرة لدين الله جل فعلاء إلا, الله إلا وسيصيبهم الله بالقحد كما فعل النفس سلم عندما اشتد الكرب ودلهم الخضب وكانت المعداء شديدة على دين الله جل فعلاء قال اللهم عليك بهم اللهم ثنيك ثنون يوسف فكانوا كلون الميت و, و وكانهم يدرسوا السماء يجدون دخانا فاذا يعني استجاب الله للنبي صلى الله عليه وسلم وما هم من الظالمين البعيد كل من كره الدين كل من حارب الدين يضيق الله عليه تضييقا عظيما يضيق عليه تضييقا عظيما واوسع ما يكون افقا أن يكون المرء لله وبالله وفي الله سبحانه جل جل في علاه وإذا أراد،, واذا اراد الله بقوم سوء انقي ايضا البلاء من سوء البلاء الذي ينزل على على العباد فهذا البلاء بانه بشتى انواعه ايضا بتقدير الله جلا في علاه واذا اراد الله بقوم سوء فلا مرد له لا احد يستطيع أن يرد على الله على امره وقضائه سبحانه ودل جلا في علاه فهو الخالق وهو الكبير المتعال وهو الجبار المتكبر سبحانه ودل في علاه قال فلا مرد له وما لهم من دونه موال وما لهم من دونه أعمالهم من دون الله فعلا من ولي فإن الله على هو, هو الولي ونعم المولى ونعم, ونعم النصير سبحانه وجل فعلا من لم يتوله الله وجل فعلا توله الشيطان ومن توله الشيطان أهلكه قال ما لهم من دونه من وال ما لهم من دون الله ترفع ولا من وال فقال الله تعالى الله اولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور قال الذين كفروا اوليائهم الطاغوت ويخرجونهم من النور إلى الى الظلمات قال ويمكن أن نقول في قوله تعالى فما لهم من دونه من دون الله من دونه من أيضاً لا من صديق ولا حميم ولا شفيع يطاع كما قال الله جل فعلا مبيناً عنهم مبيناً عن أهل العاصلات يوم القيامة قال الله جل فعلا مبيناً حالهم فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين نعوذ بالله من التقصير من, من الخزلان والتقصير حتى لا نقع في نفس هذه الأمور قال الله جل فعلا ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم اذا اراد الله بقوم سوء فلا مرد له فما سلم رد له وما لهم من دونه منوال ما لهم من دونه منوال ايضا هذه فائده عظيمه لا بد ان نستفيدها من كتاب ربنا دافع علاء عندما اقول ما لهم من دونه منوال المعنى صحيح في ذلك بأن العبد افقر ما يكون الى ربه جل في علاء وان العبد احوج ما يكون الى الله وان العامل الله الى فضل الله جل في علاء قال الله تعالى يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني وقال الله جل وعلا فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وقد قال الله جل وعلا عبادي وقال الله في علاه ادعك عبادي عني افرني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاه ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي لو أن أولكم وأخيركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك بما عندي من شيء تحيجا للمشاعر واستنهاضا للهمم, للهمم أن يفتقر المرء لربه جل فعلا وكم وكم نحن أفقر ما نكون إلى الله جل فعلا ونحن في أعواز شديد لرضوانه لاستدابته سبحانه جل فعلا رب فرارح متلاوز عما تعلم فإنك أنت العز والأخير قال ما لهم من دونه من وال ولذلك ترى أن أهل الكفر وأهل العصير والعصير والفجور والكفران لا يمنون لله جل فعلا بل هم يمنون لغير الله جل فعلا وإذا ذكر الله وحده وشمأزة قلوب الذين لا هكذا حالهم وهذا, وهذا هو الخسلان وهذا هو الضعب حاله بأسره إذ الإنسان أفطر ما يكون إلى الله فإن رأى نفسه قد استغنى عن ربي فهذا محط الهلاك هذا الذي وقع في قول الله العالم سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ذلك يقول الله كلا إن الإنسان لا أن رأاه استغنى ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحديث فيه ضعف لكن المعنى كما قلنا صحيح قبل ذلك حدث القلسي إنه من عبادة من آه آه آه قول للنفس السلم قال بادروا بالأعمال فتنا هل ينتظرون إلا فقرا منسية أو غنا مطغيا أو هرم المفندة أو الدجاب شرغاء بننتظر أو الساعة فالساعة أبهى وأمر الشاهد أنه قال او غنا مطغية أنه إذا, إذا طغل العبد ورأى نفسه مستغنيا عن ربه دل فعله سيستعلي وإن استعلى قد هلك ومن أقر في قلبه العذب والكبر فهو من أهل النيران قال ربنا سبحانه في فعله في عليائه قال عنه النبي العدنان قال لا يسخل جنة من كان في قلبه مسقال ذرة من كبر لا يسخل جنة من كان في قلبه مسقال ذرة من كبر لذلك قال قال وما لهم من دونه من وال ونحن ولينا هو الله جل في علاه نعم المولى ونعم النصير فمن أراد شيئا فعليه أن يرفع كفة ضرعة لله جل في علاه مستحبرا بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حيي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما سفرا وفرغايا وفيردهما خائبتين وفرغايا قال وما لهم من دونه موال وهذه كما قلنا بأنها تهيّد مشاعر المؤمن وتميل قلبه إلى الولي النصير سبحانه جل جل في علا وكلما كان الاعتقاد أحسن كلما كان الاعتقاد أتقن كلما مال القلب كلية بجمعيته لله جل في علا ما كان العبد إلا منتصرا ما كان العبد إلا مرفوعا ما كان العبد إلا عزيزا ما كان العبد إلا آمنا أمنا تاما كلما استتمWA تحيظه في قلبه فعقد حسن الاعتقاد في الله جل في علام طال قال فلا مرد له وما لهم من دونه نوال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا اختلف العلماء في تفسير هذه الآية إلى أقوال في قوله والذي يريكم البرق والبرق يصاحب الرعد مع المطر قال هو الذي يريكم البرق خوفا خوفا وطمعا العلماء قالوا خوفا وطمعا المعنى بأنه يريهم البرق خوفا للمسافر وطمعا للمقيم فأما المسافر فإنه إذا رأى البرق خاف خاف المشقة المعنى بان المسافر عندما يكون البرق والبرق على البرق او الرعد فيه ما فيه من زلزال له وايضا يعقبه بعد ذلك الأمطار الكثيرة الوفيره هذه الامطار قد تعرقل السير فيخاف المسافر من ذلك يخاف المسافر من ذلك ولو كان قد سافر بحرا أيضا يخاف من تلاعب الامواج وتيجي الامواج عليه بهذا الحال عندما يكون البرق والرعد واصحبه بعد ذلك المطر فقالوا هنا التفسير الأول في قوله خوفا طبعا خوفا للمسافر يخشى على نفسه من الهلكه عند سفره وأما الطمع يكون للمقيم يرجو المنفعه يكون المقيم يرجو منفعه من نبات الأرض وغير ذلك وقيل في قوله جل في علا هو الذي يريكم البرقه خوفا وطمعا وينشر السحاب الثقال فالخوف من الصواعق وطمعا في الغيث انبات النبات وهذا قاله وقال عطاء وقاله ايضا وهو قول ابن عباس هو الذي يريدون باك طبعا طال خوف ايضا وهذا تفسير ثالث الخوف ايضا يكون على, على مرحلتين او قل على قسمين خوفا للبلد الذي يخاف ضراء المطر هذا قسم على اساس انه, أنه لا تم الامة الزرع والكلأ عندما ينزل مطر بل هطول المطر عليه فيما فيه من المستدى عظيمة في أراضيه وأرض الطمع هنا أرض تنبت وأرض تحيا بنزول المطر وقيل المعنى في قوله جالة فعله خوفا وطمعا يعني خوفا من عقابهم وهذا ظاهر لأن البرق البرقة والرعت فينا فيه من اجاف القلوب خوفا من عقابه وطمع وطبعا في ثوابه وطبعا طمع ثواب ناس بذلك ما المناسبه اذا كنا خوفا من العقاب الرعد والبرق ويعقبه اداك المطر خوفا من العقاب طيب وايضا طمعا في الثواب كيف يكون ذلك كيف توجد هذا كيف يكون خوفا وكيف يكونوا طمع قلنا خوفا من السواق ان تكون عقابا وطمعا في السواب لكن كيف الوجه أن, أن يكون السواب هنا في ذلك فأكونوا طمعا قال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا خوفا من العقاب وطمعا من في السواب كيف يكونوا ذلك والقول قاله, قاله ابن الزبير وغيره ابن الزبير كان إذا سمع الرعد وذلزلة الرعد قال إن هذا وعيد شديد لأهل الأرض إن هذا وعيد شديد له الأرض طب إذا قلنا هو الخوف والهلع في هذا الباب لكن كيف يكون الطمع عليكم السلام وبركاته عليكم السلام وبركاته طيب في طبعا في السواب يعني اجابات جهيدة هي لها اكثر من ناجه صراحة لابد ان نقول شوفوا هو قال خوفا يبقى خوفا من العقاب لما البرق تذكر بالشهب بالنيران الرعد فينا فينا الزلزال والجاف في القلوب وهتزاز الاركان فهذا خوف من العقبات تذكر ما حدث في عرفات يوم القيامه ويشتد عليه الأمر جدا فيتذكر ذلك يعني يرعوي فيرجع فيخاف وطبعا في الثواب في نزول طمعاً طمعاً في المطر ونزول المطر فيه كثير من الامور تكون فيها الثواب نزول المطر فيه كثير من الوجوه التي تكون فيها الثواب كيف ذلك اولا هو طمع في الثواب صاد اولا احياء واعظم الاحياء احياء القلوب عندما يرون المطر ينزل المطر اهم وظائف المطر واحياء الارض واحياء الارض دي من افضل من افضل النعم من أجل النعم التي انعم الله بها على, على عباده واعظم منها نفعا احياء القلوب فطمع في الثواب باحياء القلوب وهم يعتقدون ان هذا من الله تعالى وان ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هل با با عندما قال الصحابي الجليل صلى بنا نسلا على الإسر على اس السماء فقال تدرون ما قال الله تبارك قال اصبح من عبادي مؤمن وكافر وذكر قال فمن قال مترنا بفضل الله فهذا مؤمن بكافر بالكوكب فمن قال المطرنا بنوع كذا وكذا فهذا كافر مبين بالكوكب فإذن مساءة أحياء علمات أحياء القلب في هذا الباب على أساس المطر المطر فيه أحياء وعظمه أحياء القلب فيكون هنا أحياء القلب فيه, فيه الإيمان وعمق الإيمان بالله باللهجة لفعلها حسن الاعتقاد بأن الله الذي أنزل المطر وأن الله رعلا ما أنزله إلا أحياء للأرض الميتة واحيان البشر واحيان لقلوب البشر وهذا وهذا فيه الثواب من ذلك ايضا أن ان ان ان, أن, أن المطر نزول المطر الغيث والغيث يستدعي شكر والشكر عباده من اجل العبادات فبالشكر ينالون الثواب فهم يطمعون في الثواب لان ان نزول المطر كان سببا للشكر سبب العباده الجليله هي نصف نصف الدين الالهيه الالهيه الشكر قال قال الله دل سواع وينشئ السحاب الثقال قال الله تبارك وتعالى اذا راد وهو الذي يريك البرق خوفا وطمعا وينشئ السحابه الثقال ينشئ السحابه الثقال ان يخلق السحاب السقال هي مثقله بايش مثقله هي مثقله بالماء هذه السحاب الثقال هي السحاب المثقله بالماء وهذه من الله تبارك وتعالى ايه هذه من الله جل العلا ما زلنا مع هذه الصورة ومطلع هذه الصورة في سرد مظاهر ربوبية الله جل فعلا من أجل أن يلينا القلوب إلى الإيمان بالله جل فعلا والاعتقاد بأن الله وحده لا شريك له هو الرزاق سبحانه جل لذلك قالوا في السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون فرزق من الله جل جل فعلا قالوا والذي يريكم بباق خوف وطعم وانشئ السحابة السحاب السقال فيها الرزق الوفير للناس يخلق السحاب وهي آية من الآية أيضا دل على عظيم رغمية الله كما قال الله العالى والسحاب المسخر،, المسخر بين السماء والأرض والسحاب المسخر بين السماء والأرض وكما قلنا بأن, بأن المطر غيث عظيم فيه رزق وفير لبني البشر لما مر رجل سمع من السماء صوتا اسق حقيقة فلاني اسق حديقة هذا هن رزق به بحياء الأرض وبه الغيس وبه أيضا يكون الرزق فذهب الرجل إليه وسألها وبعدما كرر السؤال قال له ما دمت أنك قلت ذلك فإني في هذه الأرض او قسمها أثلاثا سلس سلس يرجع عليها وسلس يخرج للفقراء والمساكين وسلس لي ولأولادي فلما قسمها كذا فكانت السحابة تأتي ويأتي الملك يقول اسق حديقة فلان اسق حديقة فلان قال الله جل في علا وينشئ السحاب هو الذي يريكم البارك الخوفهم طمعا وينشئ السحاب السقال المثقلة بالماء والماء, والماء بالحياة قال الله تعالى ويسبح الرعض بحمده والملائكة من خفته ويسبح الرعض بحمده والملائكة من خيفتي قال العلماء وان اختلفوا في قوله يسبح الرعد فبعض قال العلماء قال بأن الرعد هذا اسم من اسماء ملائكه هو الملك الموكل بجذر السحاب الملك الموكل بصوت بجذر السحاب يسبح الرعد قال وصوته تسبيحه صوت تسبيحه وخصة الرعد بالتسبيح لأنه من أعظم الأصوات فلو قلنا الـ الـ لو قلنا الرعد هو الملك إذن هذا تسبيح والتسبيح وصوته هو التسبيح وإن قلنا الرعد هو الصوت المسموع صوت الذي يسمعه الناس عند الشتاء قال ويسبح الرعد بحمده الرعد اللي هو الصوت المسموع المسموع ويكون هنا خصه بالتسبيح لده من اعظم الاصوات وباء طبعا تاع بعض المحرفين والمقوله يقولون بان الرعد لا يسبح ولا فيه له بحال هذا من باب المجاز هذا من باب المجاز والصحيح الراجح أن له تسبيح قال الله ولما لا ناخذ بعضان الايات قال الله لنبعهلاه وان من شيء الا يسبح بحمد وهم شيء الا ولكن لا تفقهون تسبح وان من شيء هذا نص في العموم هذا نص في العموم كل شيء فانه يسبح بحمد الله اذا قال الله تعالى سبح الرعد بحمده والملائكة من خفته وايضا الملائكة تسبح بالخفته تسبح بحمد gainedم تسبح بحمده أه من خفته уж lies هنا رادع إلى اللهира فعلاه بدون كيفته الله فالملجة تسبح تسبحاً وتحميلاً وتعليلاً وسلطенного ثالثين خوفاً من الله installations كما قال الله جعل فلا يخفون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يقولون وهذا ليس بعدب وأن الملائكة تسبح الحمد لله جعل فلا من خيفته الملائكة موظفة وظائف وكلها تتعبد لا جعله بإنفاذ هذه الوظائف لذلك ما خلق الله أكرم عليه من الملائكة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فالمرئه اشرف خلق الله واكرم خلق الله يقدمون على أهل الجميع قال الله تعالى مدحن يا إياه يهم كراما برره وايضا قال النبي قال قال, قال, قال الله جل وعلا وانه لقد رسول كريم وايضا قد عاد الله من عادهم كما قال كما قال الله, كما قال الله من كان عدو لجبريل فانا من كان عدوا لجبريل او من كان عدو لله وملائكة وجبريل وميكالة فإن الله عدو للكافرين فإن الله عدو للكافرين والملائكة توظفون هذه المظايف ويفعلون ما يمرون ولا يعصون الله ما أمرهم بحال ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أطلت السماء وحق لها أن ضغط ما من موضع إصبع إلا وملك راكع سادت عبادة لله لفعلات وقد قال من العجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البيت المعمور يدخله كل يوم وهؤلاء الذين يدخلون إلى يوم القامة على ذلك لا يرجعون يدخله كل يوم قال أهل الملائك أه أه أه أه المعمول يدخله سبعون ألف ملك سبعون ألف ملك يطوفون به عبادة لله للفعلات ثم لا يرجعون كم ملك يعبد الله جل, جل في أولاه فالملائكة تعبد ربها للفعلات والملائكة يطعون الله لا يعصون الله ما أمرهم ما يفعلون ما يؤمرون لذلك قال والملائكة تسبح بحمد الله الملائكة تسبح وهم وصفوا أنفسهم في الكتاب عندما قالوا قالوا أتدعل فيها ما يستد فيها واسفك الدماء ونحن نسبح بالحمدك ونقدس لك قال والملائكة من خيفته من خيفة الله للفعلاء لأن الملائكة أخوى في الناس أخوى في, في الخلق على إطلاقهم الملائكة والملائكة يرون قدرة الله للفعلاء المسؤولين عزة الله للفعلاء يا جبروت الله جل جل في علا قال قال الله الذي لا يعلام ويسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال قال ويرسل الصواعق سبحانه وجل جل في علا ويسبح الرعد بحمده نسيت فلان أن سانقول بينما وكان الصناع يعيبوا مطالب من زبير وغير وغيريه ما على أن ان الرعد إذا سمع الرعد هذا آآ آآ هذا سبح الله جل في علاه الله جل في علاه كما كان الرعد يسبح بحمد ربي جل جل في علاه وسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها ميشا ويرسل الصواعق فالعلماء يقولون هذه الصواعق الطوارق التي على الإنسان إلعافا وتخويفا حتى يرجعوا حتى يعني يردوا أدراجهم إلى الإيمان بالله للشعلاء حتى يسرعوا بالتوبة والأوبة فالله يقبلهم جميعا ولكن أن لهم ذلك لم يقدر الله لهم ذلك ويرث للصواعق فيصيب بها من يشاء فيصيب من يشاء قيل نزلت في أربض بن قيس عام المتفيد عندما أتي إلى النبي سلام يريداني قتله فقال الله ما كفينهم أبي ما شئت فأما عربد فأرسل عليه الله جل في علا من السماء وأما عامل فأصوته غدة فهلك قال غدة كغدة البعيش فهلك فأرسل الله جل في علاه هذه الآيات العظيمة ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء من عباده وهذا أيضا من عظيم ربوية الله للعبادة أنه يرسل الصواعق وأن هذه الصواعق تكون عقابا لبعضهم ولا تكون عقابا للآخرين وهذه أيضا من لوازم ربوية الله جل في أولاه قال ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وإذا قلنا ووجدنا دائما هذا الضابط وجدنا أن الثواب أو العقاب على قول الله ما يشاء لابد أن تقول هذه المشيئة المستندة إلى الحكمة إلى العلم والحكمة هذه المشيئة المستندة إلى العلم والحكمة وأصلها في قول الله جل في علاه إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته وقيل نزلت في رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال حدثني آآ عن آآ يعني عن إلهك عن الله لعشه الله فنزلت على آياته تطالب هذا الرجل صلى الله عليه وسلم هل, هل ربك من يقوت أو من أنا ما أريد أن, أن أذكرها لأن فيها التعدي ذاكر على الياقوت وذكر الذهب قال يعني طالع حدثني عن ان ربك هو كذا وكذا فنزلت السعقه على هذا السائل المستهزئ فاحرقته وهذه معجزه من المعجزات من المعجزات هذه معجزه من المعجزات وقيل من نزلت في رجل انكر القران وكذب الرسول صلى الله عليه وسلم كالويد بن ابن المغيرة وغير هؤلاء الذين كذبوا القرآن كذبوا القرآن وكذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحا قال ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء الحكم العظيمة التي نراها في أن الله جل وعلا يعذب قوما أو يرسل عليهم الصواعق أو الرعت أو البرخ هذه اولا تكون تكون يعني تكفيرا لسيئاته تكون تكفيرا لسيئاته والامر الثاني هو اظهار ربوبيه الله على في عباده حتى لا يجرى أحد بالتعدي على حدود الله جل في علاه الامر الثالث وهو من الاهميه بمكان هو هو ازهاب اهل الكفر من على وجه الارض ازهاب اهل الكفر من على وجه الارض قال وارسل الصاعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهم يجادلون في لا يخاصمون في الله جل وعلا وقال ابن عباس وهم يجادلون في الله اي يكذبون الله في اي يكذبون بعظمه الله جل وعلا اي يكذبون بعظمه الله جل جل في علا وانت تعلم بتكذيبهم او بعدم توقيرهم لعظيم ربوبيه الله جل وعلا كما قال بعضهم يعني اننا أنزل مستنكر الله جل وعلا والبعض الآخر يرى نفسه يرى في نفسه ربوبيه كما قال فرعون أنا ربكم أنا ربكم الأعلى فأخذان الله نتال الأخيرة والأولى قال, النبي... قال الله للأولى ويسبح رعب الحمد والمن يقدم خفته ويرسل الصواق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال يجادلون في الله كما قلنا يكذبون بعظمته أو أنهم يخاصمون في الله للأولى كما الشيطان يقول من خلق السماء من خلق الأرض فما قلنا خرق الله حاشا لله سبحانه وتعالى فعلا الخلاق العليم فاذا في الله اما المجادله هنا بتكذيب عظمه الله تعالى وقدره الله الا المعاذ واما بالمخاصمه في الله جل جلاله وهم يجادلوننا في الله يعني يخاصمون في الله اذا تحمل الرأي الاول على التكذيب بعظمه الله تعالى فعنانه العقاب والثاني وهو يخاصمون في الله جل جلاله يخاصمون في الله جل جلاله قد يقال يخاصموننا في الله جل وعلا معاه في الكفر باذنات ربوبيه الله لكن ليس ليس مراد هنا يعني في قولي وهم يجادلون في وهم يجادلون في الله ليس ليس محل ان نقول بان المعنى المجادله وان كانت صحيحه هي المناظره من اجل تحقيق الربوبيه المناظره من اجل تحقيق الالهيه لكن السياق لا بد ذلك السياق لا, لا يبتدى الا بشيء واحد في وهو بأن بأنهم يخاصمون في الله جل في علاء يقولون من ذهب يقوت غير ذلك او أنهم كما قلنا يكذبون بعظمة الله جل, جل في علاء قال ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء, من, من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال وهو شديد المحال جاء فيها تفسير كثير جدا لكننا مهمنا أيضا في, في هذا الباب وهو شديد المحال أنا أستدل بها على ذلك أو, أو, أو قل على تفسيري أن, أن الله جلالي فعلها لا تصل إليه فكرة بعيد أن تصل إلى صغة من صفات الله جلالي فعلها بتكيفها إلى فكرة بحال من الأحوال لا تتفكروا في الله ولا تتفكروا في نعائم الله ما أحد يستطيع أن يصل بفكر إلى صغة من صفات الله لذلك قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقال علماؤنا بأنه لا يمكن الإنسان أن يصف إنساناً او يصف آآ آآ شيئاً إلا, إلا بأمور ثلاثة أن يكون قد رأى فإلا أن يكون قد سمع عنه ممن رأى أو أخبره عن ذلك أو يكون قد, قد أخبره الذي كان يريد أن يرى ما رأى أخبره بصفات بكيفية صفاته وهذا كله غير, غير, غير وارد هذا كله غير وارد. عندنا في صفات الله دل فعلاء لا أحد رأى الله حتى نبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في الدنيا على راجع الصيح في قول لقوله انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا فهذه أيضا يعني في أدراء أنه حسن السلام لم يرى الله دل فعلاء والله لم يخبرنا عن تيفيد صفاته ولا, ولا, ولا نجد كتبا نزلت قبل ذلك فيها صفات الله جل فعلاء هذه مسائل لابد أن نفهمها جيدا في هذا الباب على تفسير وهو شديد المحال وان كان وان كان. العلماء بعض علماء اهل التفسير لم يصل الى هذا او لم يشئ لم يئم يشير الى ذلك ولكنها ظاهرة في قوله وهو شديد المحال في كل شيء محال أن ان تصل اليه فكره سبحانه جل جل في في علاه والعماء يقولون هنا محال من الحيله محال من الحيله كما قال بعضهم في هذا الباب فلذلك قالوا بان قول الله لا دناء وهو شديد همم هم جزمان وهو شديد المحال أي أن الله العلى شديد الاخذ شديد الاخذ هذا قاله علي بن ابي طالب وهل من ان من اوثر التفاسير حظا وهو شديد المحال هم هم يخاصمون هم يجادلون هم يخاصمون هم يجادلون في الله لا دناء هم يكفرون يعاندون يجح وهو شديد المحال سبحانه وتعالى شديد الأرض يكفرون بآياته يكذبون رسله سبحانه يملي لهم فإذا أخذهم أخذ عزيزهم أخذ, أخذ عزيز مختلف لم يفلتهم كما قال النساء السلام إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت حتى إذا أخذه لم يفلت سبحانه وتعالى شديد العقاب أما ترى ما فعل الله بعاد بثمود ما فعل الله بقوم نوح ما فعل الله بفرعون وقومه, وقومه؟ ألا ترى كيف الصواعق التي نزلت على أهل مكة عقابا لتكذبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهنا شديد المحال شديد الأرض إن الله لا يملل لي الظالم حتى إذا أخذ ولم يفلت كيف فعل الله بقارون كيف فعل الله جل, جل في علاء ببني إسرائيل عندما قالوا أرن الله جهرة إن الله إذا أخذ اخذ أغذ عزيز مقتدر وهذا ما قال علي بن أبي طالب رضي الله, رضي الله عنه رضا في قول لا بذل في علاء وهو شديد المحال أي شديد الأغذ سبحانه جل, جل في علاء وقيل وهو شديد المحال قال ابن عباس هو شديد المكر شديد العدوة وهذه مرعبة ورب الله هذه وهذه مرعبة وهو شديد المكر شديد, شديد المكر شديد سبحانه وَاجْهَا فَعَلَى شديد العدوة في قوله شديد العدوة قال ابن عباس شديد العدوة تحمل على الخصوص لا على العموم لأن الله يحب من عباده الطاعة يحب من عباده أن يكون على على, على أتم حال في عباده لله الذين والله لا يعادي الا من قل من كان عدو لله وملائكته وكتبه ورسله كل من كان عدو لله فالله شديد العداوه واذا قلنا الله شديد العداوه اذا فإن الله فانه شديد العقاب قال الله تعالى فلما آسفون انتقلنا منه شديد المكر والمعنى شديد المكر بالماكرين وهذا لا بد ان يفهم من كلام ابن عباس شديد المكر بالماكرين يمكر بالماكرين حتى حتى يرد كيدهم في نحرهم قال الله جلال فعلا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا ومكرن. فانظر كيف كان عقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين وأيضا قال الله جلال فعلا ويكيدون كيدا وأكيدوا كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا وقال عندما مكروا بعيث عليه السلام واتفقت كلماتهم كلمتهم على صلبه وقتله وما �لبوه وما قتلوه ولكن شبة لهم قال الله لله على ومكروا مكرنا ومكرنا مكرنا ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين وانظروا إلى كيدهم في اتفاق الكريمة على قتل النساء سلم فقامنا سلم ليلا وأخذ حفلة الطراب ورماها عليهم وقال وجعلنا المنابين سدا ومخفين سدا ساlls شناهم لابسروا انظر, انظر هنا الآن مكر الله بهم رد كيدهم الى, إلى نحورهم وأيضا مكروا الله بهم الخفي هذا لطف لا يعلم به إلا العلماء الراسخين ترى أنهم كانوا يقفون على سكة المدينة يشهرون بالنبي صلى يقفون على سكة المدينة يشهرون بالنبي صلى الله عليه وسلم تدر نظورا فجعل الله ذلك عليهم لا لهم فكان الناس عندما يسمعون ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم ترى قلوبهم تهفوا إلى سماعه فيذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكتب الله لهم الخلاص والإيمان فلذلك قال قاله شديد, شديد المحال شديد المكر يعني بالماكرين والكيد بالكائدين وأنت ترى كيف, كيف الحيل الشرائية التي, التي كانت ليوسف عليه السلام عندما أخذ أخاهه في, في دين الملك قال كذلك كذلنا ليوسف كذلك كذلنا ليوسف وانظر إلى كيد الله على بالكافرين عندما اتفقت كلمتهم وأحاطوا بالمدينة إحاطة الثور بالمعفم أحاطوا إحاطة محكمة على استباحة بيضة الأهل الإسلام ولم ينصل إلى ذلك بحال رجل واحد رجل واحد الله دعالى فرعلا ميل قلبه للإسلام رد الجميع ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا, لم ينالوا خيرا فالحق بأنه بأن المسألة هنا لله وأن نضر على شديد الكيد للكائدين شديد المقرب الماكرين سبحانه جل, جل في علاء وأيضا من التغسير التي عن مجاهد وعلى تنينزم عباس وعن قتاد عن غيرهم بأن قول الله ذلك علاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال يخاصمون في الله وعقوبته شديد عليهم قال وهو شديد العقوبة قالوا هو شديد العقوبة فشديد المكر وشديد النكال بمعنى هو شديد, شديد, وهو شديد المحال وبعضهم قالوا شديد المحال هو شديد القوة والعزة والجبرود وهذا صحيح وجاءت القوة الأخرى ليست بسديدة لا صح نقلها عن الحسن عن غيره والصحيح أن نقول بأن شديد المحال هنا لها, لها وجهان الوجه الأول شديد المحال أنه أنه لا يمكن أن يصل إليه إلي فكرة ولا يمكن أن يكيف صفاته أحد بحال من الأحوال شديد المحال لا يصل إليه فكرة كما قلنا لا يصل إلى كيفية الصفة أحد فإن كيفية, فإن كيفية, كيفية الصفة غابت عننا فيغيب نؤمن بها ونسلم لها ولا, ولا نفكر فيها ولا نصل إليها بحال من الأحوال لذلك قال النساء لا قال لا تتفكروا بذات الله فإن الله لا تصل إليه فكرة فإن الله لا تصل إليه فكرة لو سئل أحد عن جبريل ستمائة جناح أن يصف لنا ثلاث أجنحة ما وصف جناحا واحدا ما يستطيع إلى ذلك سبيلا والثاني والراجع الصحيح شديد المحال شديد المحال هنا هو معناه شديد القوة والبأس شديد العقاب شديد الأغن لأنه يمهل للظالم ويملي له وإذا أغذوا لم يفلت سبحانه جل في نعوذ بالله من الظلم ونستغفر الله إن كنا ظالمين ونتوب ونؤوب إلى ربنا للفعلاء ونعلنها صراحة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكننا من القاتلين نسأل الله المغفرة والتوبة ونسأل الله فعلاء العفو عنا نسأل الله أن جعلنا لمعه من أتقائهم من النار الأذان؟ طيب نسأل الله أن جعلنا لمعه من أتقائهم من النار نقف عند هذه الآية ونأخذ الفوائد المصمبصة العام قد يراد به العموم ويراد به الخصوص ما قدري انا امس اعطيت الفوائد الا ما اعطيت الفوائد هل امس اعطيت الفوائد ام لا يعني حتى اكمل عليها ام ام ما اعطيت الفوائد امس طيب ببعيزا ماشي من ذلك الله اولا ساعة علم الله ده لفعلها سواء منكم من اثر القول من جهر به نعم ساعة علم الله ده لفعلها يعلم ما كان وما يكون وانا يكون لو كان كيف سيكون نعم فضلوا لو مع عقبات من بين يديه فالملائكة تحفظوا من الجنة وتحفظوا من الهوام هو أكلأكم على فروشكم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما أراده الله يكون الله طيب انا عطيت بعض ما يهم نجاة الخوف التسبيح نجاة الخوف التسبيح بل كسر التسبيح او څه ډېر وجوب التسليم لله ده اللي وهذا رد على الأشعار المؤولة لأنه نوع لأن التأوين نوع مجادلة في الله التأوين نوع مجادلة في الله اثبات الكيد والمكر لا درس ولا على سبيل المقابله اسال الله ان يكتبنا جميعا من وتقاء النار وان يستعملنا واياكم لرضوانه ولعمل لدينه طيب لو في اي سؤال تفضلوا الفوائد شافع متر طب <تسؤال> انا نسيت رقم سنه لا لم لا ي... هذا لم لم خلاص ثم لم يعني اثار وردت لكن لم تصح لا تصح مرفوعا <تصفيق> وقال هل صح القول ان تنزل مساء قطره الى مع ملك كما قلنا لم يصح القول ذلك لا الاعتكاف لا يكون في البيت الاعتكاف لا يكون ولا في المسجد بطول لقول لا, لا ولا تبررون وانتم معكفون في المساجد المساله على حسب, حسب حضور القلب المساله على حسب حضور القلب ان كان حضور القلب في المسجد فالاولى له ان يكون في المسجد وان كان حضور القلب يكون في البيت يبقى يكون في البيت هو طبعا الاعتكاف سنه الاعتكاف كانت لطلب ليله القدر فهو المساءة على الاجتهاد فإن في بيتي واجتهد وفي المسجد يارد من يشغله فالأولى المسجد ها. لا خلاصا أنا أنتظر. أنتظر ما تنزل ها. أنا ها. لو فيه آخر سؤال لو سمحتم عشان ننتهي العاصل أن ليلة القد في العشرة أيام الأخيرة ورد حديث يدل على أنها في الشفعية في تسعة باقية في تابعة باقية كل ذلك على الشفع و... و... و وجاء دليل النطع قالا تسوى في العشر الاواخر وهذه أيضا دلاله على الشفه والوتر لكن قال دمسوها في في الاوتار منهم فهي الغالب الغالب انها في الوتر وهي متنقله وقد تاتي بالشفه وقد في البيت لا يسمع احتكافا نمشي ماشي طب ننتهي كده بزياده جنه اياتها الفضلة الاخت زهر جزاكم الله خيرا نسمحونا على التغذير سبحان الله وربنا ومحمدك أشهد والله إله إلا أنت هل تغذيرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا جزاكم أحسن الله عليكم